هل ترى من هدور ثم رجع البطر كرتين ينطلب إليك البطر خاسئا ينطلب إليك البطر خاسئا وهو وَلَقَدْ دَيَّنَّا السَّمَاءَ التُذِيَابِ مَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا أُزُؤُمًا لِلشَّيَاطِينَ فَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيمِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيَّا سَمِعُوا لَهَا شَهِيطًا رحية فور تكاد تميّد من الغير كلما ألقي فيها فوزٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في وقالوا أو كنا نسمع أو نعذب ما كنا في أصحاب السعيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغبرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الا يعلم من خَلاَق وق هو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الارض قربا لنمشوا به مناكبها وكلوا من رزقه ما إليه فُور اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْطِبَ بِكُمُ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُسِلَ عَلَيْكُمْ حاصبا كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير بوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنب لكم ينطركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فيه غور أما ناذا الذي يرزقكم إن أمسك ربقه بل لجوا في عطو أفمن يمشي مكبا على وجهه اهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصار وليلا ما تشكرون قل هو الذي دواكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه كل فتنسي أتوتوه الذين كفروا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 فمن يأتيكم بما